فمن خاف من موصٍ جنافا أو إثم فأصلح بينهم فَلَا إثم عليه. فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فَمَْ خَافَ مِن موسٍِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فأَصُ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ مِنْ موصن جنفا فمَْ خافَمِن موسٍِ جَنَفًا أَو إِثمَ فأَصُللَ حَبَيينهُم فَل إثمَ عَلَ مِنْ أَوْ إِثمَ فأَصُ فَلَا إِثْمَ عَلَ فَمَْ خافَ مِن موسٍِ جَنَفًَا أَوْ إِثمَ فأَسُ حَبَيينَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَي مِنْ موصن جنفا إثما فأصلح بينهم فَلَا إثم عليه. فمن خاف من موصٍ جنافا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إثما فلا إثم عليه. فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عليه. فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ فَمَنْ خَافَ مِن جنفا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم علي. فمن خاف من موسى جنفا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم علي. فَمَنْخَافَ خَافَ مِن جَنَفاً جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَلَا مِنْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ İnna Allāh wa furūr İnna Allāh wa furūr İnna Allāh wa furūr İnna Allāh <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن خاف من موصن جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليكم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 أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غفور رحيم. يا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 فَمَنْ كََ مِن مَرِيضًا أَوْ علىى سَفَر فَعِدَّةُم مِن أَامِن أُخَر أيامَ مَعْدُدَ فَمَنْ كانَانَ مِن مَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةُم مِن أَامِن أخَر أياما أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أياما معدودات فَمَنْ كانَانَ فَمَن كانََ مِن مَرِيضًا أَوْ علىى سَفَرٍ فَعِدَّة مِن أَامِن أُخَر أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أياما معدودات فَمَنْ كانَانَ مِنْ مَرِيضًا أَوْ علىى سَفرَرٍ فَعِدَّةُم مِنْ أَامِن أُخَر أيمَم مَعْدُدَ فَمَنْ كََ مِن مَرِيضًا أَوْ علىى سَفَر فَعِدَّةُم مِن أَامِن أُخَر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 فَمَنْ كانَانَ مِنْ مَرِيضًا أَوْ على سَفرَرٍ فَعِدَّةُم مِن أَامِن أُخَر أيامَم مَعْدُدَ فمَنْ كانَانَ مِنْ كُم مرِيضًا أَو علىى سَفَر فَعِدَّةُم مِنْ أَامِن أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أياما معدودات فمَنْ كانَانَ مِنْ مَرِيضًا أَوْ علىى سَفَرٍ فَعِدَّةُم مِنْ أَامِن أُخَر أيامَم مَعْدُدَ فَمَنْ كانَانَ مِنْ مَرِيضًا أَو علىى سَفَر فَعِدَّةُم مِن أَامِن أخَر أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أياما معدودات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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وعلى الذين يطيقونه فبية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ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 فَمَن Femen tepawwa khayran fahoo khayrullah 122. Wa'ala الذin yutiiqoonahu fidiyatun 133. Ta'amu miskiin 144. Femen tepawwa khayran fahoo khayrullah تُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُصُومُوا خَيْرٌ إِن تَعْلَمُونَ وَأَنْتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتَصُومُوا خَيْرٌ إِن تَعْلَمُونَ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 ve acırmu xiyr l-kum in kuttum tâlemu ve acırmu xiyr l-kum in kuttum tâlemu ve acırmu xiyr عدودَات فمَنْ كَانَ مِن كُمَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِن أَامن أخَر وَوع الذيينَ يُطيقُونَهُ فِدَيَةُ طَعَامُ مِسكين. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مريضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ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 فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تَيَمَّمًا مَّعْدُودَاتٍ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 وَأَنْتُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِن كُم أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرِّ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 انزل فيه القران هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان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 من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي فيه هدى للناس من الهدى شهر رمضان الذي أُنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى وَالْفُرْقَانِ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 Fmae شَهِدَ min الشَّهْرَ Şehr falyaçmhu ve man أَوْ meryizan ağa فَعِدَّةٌ şefrin fadda min أيام أخرى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن شهد من منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.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 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ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 قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني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 117. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 118. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 118. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 119. وإذا سألك عبادي عني فإني 118. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 119. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعى فليستجب لي واليؤمن بي لعلهم يرشدون فليستجب لي واليؤمن بي لعلهم يرشدون فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْ يَسْستَجبُ لي وَالْيؤمِنُ بِيلَ عَهُم يرْشدُون فَلْ لِي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وَْيؤْمِنُ بِيلَ عَهُم يَْشدُون فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فليستجب لي واليؤمن بي لعلهم يرشدون. فليستجب لي واليؤمن بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 قريب أجيب دعوة الداع إذا دعى، فاليستجيب لي واليؤمن بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وَحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَا دَعَوْتُمْ بِهِ فِيهِنَّ وَمَا يَأْتِيكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ أحلل لكم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ أحلل لكم ليلة الصيام الرفث إلى وَحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَا دَعَوْتُمْ بِهِ فِيهِنَّ فَمَا اسْتَسْلَفْتُمْ مِنْهُ دُونَكُمْ فَلَا جُنَاحَ أحل لكم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم. لكم üpillalakum lailat al-ci'amir rafthu ila nisaikum. üpillalakum lailat al-ci'amir rafthu ila nisaikum. fman kaf mmoosin jana' الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تياما معدودات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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فمن خاف من موص جَنَفًا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن اللهم غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه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 وَأَنْتُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ